بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشن مهربان نون والقلم وما يسطرون بنون دخوين دراتوا سوين بپنوسو باو ديراني دي ما تول سايي بخشش إخوا وش يدنيت. وإن لك لا أجرًا غير ممنون. وبيجومان پاداشتي نبرا وهايبوتو. وإنك لعلى خلق عظيم. وبراستي تول سر وجهتو خويتي أزجاد برزو جوريت. ذابم زوان التوش أوانج دبين بأيكم المفتون ككام تانشة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بێگومان پەروەردگاری تۆ لە هەموو کەس زاناترە بەو کەسەی کەڕێی ڕاستی خوای ون کردبێ و ئەو زاناترە بەو کەسانەی کە ڕێی ڕاستیان گرت بێ فلا توطع المکەذبین فەرمانبەری ئەوانە مەکە کە قسەکانت بەدرۆ دەزانن وەدو لەو تودهنو فە یدهنون حەزیان دەکر کە تۆ نەرمی نیشان بدەیت او سا نەرمی نرمی برام بردنوینن ولا تطع كل حلاف مهين فرمانبری مکه بویسوندخوری چی پس تو رسوای دروزن اماذ ما شائ بنمیم پیتی گری ام شکر بردن من نعن خير معتد اثيم زهر برغري كر بعد ذلك زنين درقك كان ذا مال وبنين لبرأويك ويك خاوني دارايو كوريزورا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كآيات كاني إيمي بسرداب خوين دلي أمان أفساني بيشنان سنسمه على الخرقوم بمزوان السريلوتي داخدكين إنا بلوناهم كما بلونا الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إما تقيمان كردوا هر وقل مو بيش خاوناني أو باخمان تاقي كردوا كلا شواسوين ديان خوار كلا دمي بيانا بركي برنن تا هجاران نزانن ولا يستثنون هي تيبو هجاران ليدرنكن فَقَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ إِنَّ ذَٰلِكَ إِلَّا أَن ۖ لَّأَنَّ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ لش بقده بانجي يختريان كرد. أن على حرفكم إن كنتم صارمين. كهستن بتسن بوسر باخ كتان. أجر أتاني ويبيرنن. فانطلقوا وهم يتقافتون. إن ذاكوت نرى وأوان بتسر يكتريان أود. ألا يدخلن. ها اليوم عليكم مسكين امرهيت حجاري اجني بسرتان على حرب قادرين دم بيان لا ينواب كذتان ببشيا امكن بلما راوا قالوا اننا لظا با خیان دی بسو وتیان و تیان ون کردوه اما با خیان بل نحن محرومون نە بلکو بجبراو كرابین قال اوسقهم الم اقل لكم لو لا تسبحون برا ناوان زیكان لجيری داوتي مگر پیم نوتن بو تیادو قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ همو تيان پاكو بگردی بو پروردگار مانا استم لکز ناکات بگو من امخو من استمکارین فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ انذار ويا كردي يكتري بسرزنش كردن وتيان اي بوخومن براستي لخوا خيبوين اسربنا ان يبدلنا خيرا منا اننا وماداري انك خوال او باخ باشترمان بداتي براستي ايه ما كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اوا يسزاي خوال زيحاندا والسزاي روج دوائي گلي گورتره خوز گبيان زانيايا إن يَطِينًا دَرَبَهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمَ بَغْمَن بَپارِس كاران هَلاي پروردگاريان با خاطي پرلناز نعمات أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ چون ايمان مسلمانو بذكاران و ما لكم كيف تحكمون أو تيتان سوين برياريا جددا. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ آيكتتبة شيء أسمانيته هي أميت يا دخوين النوى. إن لكم فيه لما تخيرون. ولو كتب داريتا بيدراوة تيتام بوي أو هل بجيرم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون <تصفيق> يا بيمان بهيستن هيل جلمان تارج دواي كهرتي أيو بريار بدنا بتاندرتة <تصفيق> تلهم أيهم بذلك زعيم ببرسليان <تصفيق> بزانا كاميان زامني أمكارا أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين آخو هاو بيريان هيلام قصيدا دبا هاو بيركانيان بينن أغار يوم يكشف عن ساقا ويدعون إلى السدود فلا يستطيعون لا روجكدا كداويني لاكري بلادا وبتوس وبنك دكرين بون ويش كردنو سجده بردنوا ناتوانن بيبن قشعها ابصارهم ترهقهم ذله وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ تَأْشُرُ رِسْوَايْدَ يَنْدَغِرْ بْرَاسْتِي زَارَا كَبَانْك دَكْرَامْ بُوسُجْدَو نَأَنْدَ بِرْكَسَاغْ جِبُون بَذَا وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وازم لي بين بو أوانك أم قرآن بدرو دزانن برب رتشي عندكم برقع كبي نزانن وأملي لهم إنك يدي متين وموالتي عنددم براستين خشي من تو كمو بهزا أم تسألهم أي فهم من مغرم مثقلون اخو تو لبی بروایان داوای کری کششی پیغمبریتیان لێ دەکەیت اوان اجلب جاردینی قرز داری گران بارن ام عندهم الغیب فهم یدتبون یارو فری غیبیان للایا و اوان لبریدنو فصبر لحكم رب وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْبُومٌ أي محمد صلى الله عليه وسلم دان بخوتا فرمان ساورواني بك خوادبك وكهاورين هنگك مبك يونس بغمبرة عليه الصلاة والسلام كاتي كبانجي خواي كرد وأو پيشي خوادبو ولبه بروائق لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم أقر مهربانيك للايان باردقاري وفرياي نكوتايا فريد درادشتي شروتا وأوبدناو دبو فجتباه ربّه فجعله من الصالحين. إن ذا برد قاري هلي بجاردوة وكردي وَإِن يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ براستي نزيق بو هل تخلس كين انبتاوي بي سيان ودان وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لَكَاتَك دَا كَمْ قُرْآنَ هَرَا مُجْغَارِي بَوْ هَمُوزِي